114. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 116. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو الأولون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 في ذنات النعيم على شرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترضين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أَمْ شجرة الزقوم إِنَّا جعلناها فِتْنَةً للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه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 انهم انفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المنذرين إِلَّا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وَأَهْلَهُ من الكرب العظيم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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جاء ربه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِذْ كُنْتَ آنَهَتَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراض إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراض عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فدعلناهم الأسفلين وقال اني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إِنِّي أَرَى في المنام أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أَبَتِ افْعَلْ ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أَسْلَمَ وتلهوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبثنا عليه شنرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمسعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون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 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين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 وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب الْعِزَّةِ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين